بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون إن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 سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في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 فَلَمَّا رَآهَا تَهتزُّ كَأَنَّهَا جَنُّ مِن لَّأ وَلَا مُدبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا من لما ثم بدل حسنا بعد سوء بعد سوء فإن غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسعة آيات إلى فرعون وقومه إن إنهم كانوا قوما ثائسين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين.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 املوا دخول مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني ان أشكر نعمتك فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ طُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْ عَنِّي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدين وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقّد الطير فقال ماليا لا أرى الهذهذ أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني سلقال فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكُم مِّن سَبَأٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ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 117. إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 118. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهَ تَعْلَوْ عَلَيَّ وَأَعْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون؟ قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديدي والأمر إليك والأمر إليك فاضر ماذا تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أَعِزَّةَ أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إلي بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء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 ن منهم منها أذل ولا نخرجن منهم منها أذلته وهم صاغرون قال يا أيها الملاء أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 119. قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي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 وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجته وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من طوالير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قالوا تَقاسَمُ بالله نُضَيّ تََّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ لََقولًا ثُمَّ لَ نَقُولًاَّ لِولهِ مَا شَهِدِنَا مَنْلِكَ عَهْلِ مَا شَهِدْنَا مَنْلِكَ ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون فاذرك كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية ذ ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأئجين الذين آمنوا وكانوا يتقون ولو قن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ااننكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انت قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان طلن اخرجوا اله نوط من قريتكم إن ياهم أناس يتضلون فإن جينا هو أهله إن رآته قدرناها من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا فساء مطر فسأ مطر المذنين قل الحمد.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 ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي وَحْمَتِهِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِإِلَٰهُنَّ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَٰذَا بُرْهَانٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ولدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآبا مَوْعِدُنَا هَذَا نَحْنُ وَآثَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 وعلى بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إن 126. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا دبرين 127. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 اخف في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل النجم وترى الجبال ها جامدته وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون وما جاب السئ فكعبة في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون؟ عبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمه، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أت والقرآن.